بسم الله الرحمن الرحیم حمین <تصفيق> عینسی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 لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحار أجونا في الله من بعد ما سُجِّب له حجة داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أزل الكتاب بالحق والميزان وما يدرك إلا الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفكون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ظلام بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء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 ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزدنه فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشئ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطن ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات السدور وهو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 يَتَنَبَّهُونَ كَبائرَ الإثم والفواحشَ وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وممّا رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئاتهم سيئات مثلها فمن عفا وأصلح فاجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولا من انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل